تحدرت دمعتاها لما تمادى أساها تكفكف الدمع حيره ضقت به وجنتاها تحدرت دمعتاها لما تمادى أساها تكفكف الدمع حيره ضقت به وجنتاها تمضي إلى أين تمضي والبؤس رهن خطاها كثيرة الطرف ولها لبعض حضن نرعاها ترى المآسي تترى تصوغها مقلتها تلف بالصمت بؤسا باحت به درتها كفلقت البدر نورا يذوب فيها سناها كنسمة من عبير طفت ففاح شذاها كضبية الروض حسنا سبحان من قد براها كبرعم الزهر ألقت به الحروب رحاها صاحت بها القادفات فجرعتها لضاها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 تحفها في كراها عيت سؤالاً ولكن تهت وتهانداها فالليل أسدال ثوباً ببؤسه قد كساها والجوع قد شل منها أركانها وطواها والبرد سلا سياطاً من الأسى قد برى تغفو في بعض ركام به في دجاها تغفو في وجنتيها بقايا دمع كواها تغفو في القلب منها سؤال حزن شجاها هل ذلت الأسد فينا وأسلمتنا عداها والجوء والجوع قد شل منها أركانها وطواها والبرد سل سياطا من الأساس Oh just...